الوحدة الأولى، هيا نتعارف الدرس الأول، التحية استمع إلى الحوارين، ولاحظ محتواهما السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك